يَقْصُبُ الَّذِي لَمْ يَرَ نَاحِدَ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقَطَ حَمَلَ عَقَبَهُ وَمَا لَهُ إِدْرَاكٌ بَلَعَقَبَةٌ فَكُّ أَوْ إِطْعَامٌ في يَوْمٍ يتيما ذا مقربا أو مسكينا ذا متربا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحما أولا ذائك أصحاب الميمنى والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأما عليهم نار مو